টিভি বাংলা সমাধান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 رب يصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرة قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها نُعْلِمُ بِمَنْ فِيها لَمُنْجِيًا لَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَادِرِينَ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رَسُلُنَا لِقَضِيِّ أَبِيهِمْ وَضَاقَتْ بِهِمْ ضَائِقَةٌ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجِّيكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ على أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَقِيَّةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ সঙ্গে আম্মা হুনিমান قول رحمته الله. الله. الله الله السلام الله السلام الله الله الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم فأعثوا في الأرض مفسدين فكلبوه فأخذتهم الوجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنين وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين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 ومن خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله الله الله يا الله لمن الله أكبر. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولئاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نُضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ الله السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ أُتْلِمَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والأنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله الله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 আসসালামুকুম মরতুল মরুল আসসালামু আলাইকুম অরহম আসসালাম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 Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Nahik. See, if you don't want to talk about it, every day of the night, the night of Quran, acta churaantho bhaartta. Mohabishchev, মহাবিশ্বয় মহা গ্রন্থ আল কোরআন দিয়ে আমাদের হেদায়তের ব্যবস্থা করেছেন কোরআন এক সমাধান করা যায় সমাজের মধ্যে আল্লাহ সুখানোর রাখবেনি কোরআন শুধুমাত্র মমিনের সম্পদ নয় কোরআন হচ্ছে বিশ্ব মানবতার মহান সম্পদ দেখুন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 Ahmed mm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 তুমি আল শুনে মানিদা বালদ السلام الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام <عليكم ورحمة> الله>, <سلام عليكم ورحمة> الله الله الله <أكبر> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 اللهم لك الحمد بما خلقتنا لك الحمد بما هديتنا لك الحمد بما علمتنا لك الحمد بما فرجت عنا لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالقرآن لك الحمد بالأهل والمال والمعافاة أعكبت عدونا وأظهرت أمننا وبست رزقنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك كله حمداً وفي نعمك ويكافئ مزيدك لك الحمد حتى ترضى لك الحمد اذا رضيت لك الحمد حتى ترضى لك الحمد اذا رضيت لك الحمد بما نقول لك الحمد خيرا مما نقول لك الحمد سرمد حمد لا يحصيه العدد ولا يقطعه الابد كما ينبغي لك ان تحمد لك الحمد شكرا لك الحمد وطرا لك المن فضلا لك الحمد بمحامدك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك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 تطاع فتشكر وتعصى فتغفر تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبه ولا يجزي بالائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول قائل يا أرحم الراحمين يا ولي المهتدين ومولى المتقين ومرشد الحيارى والضائعين يا من لا يضيع أجر المحسنين ولا يهدي كيد الخائنين ولا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية المسيئين لا رب لنا سواك فندعوه ولا مالك لنا غيرك فنرجوه بابك قرعنا وإليك فزعنا أيدينا إليك ممدودة وحاجتنا إليك شديدة وقلوبنا بتوحيدك معقودة فيا حبيب قلوبنا اغفر ذنوبنا يا حبيب قلوبنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وسهل أمورنا واشرح صدورنا واجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار اللهم اعتقنا من النار اللهم اعتقنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يؤمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية اللهم أعطنا ولا تحرمنا وكلنا ولا تكن علينا واختم بالصالحات أعمالنا الله اللهم مرضانا وارحم اللهم موتانا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا ولا تخيب اللهم فيك رجاءنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم إنا نعيذ برضاك من سخطك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 Un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 প্রতি বৃহস্পতিবার সাড়ে এগারোটায় সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে ইসলামিক ইসলাম এসেছে আরবি মূল শব্দ বা সালমুন থেকে যার অর্থ শান্তি এটা মূল শব্দ সিলম থেকেও এসেছে তারা বুঝতে পারে না ইসলামিক শান্তির বোম অনেক আগেই পড়ে গেছে এটা পড়েছে যেদিন নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন